فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحك بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء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 أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لداود سليمان نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي